الذين آمنوا لا تحلو شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القناعة ولا من البيت الحرام ولا